في في ليل ما له شاخر تعهدنا دلت عهدن علي این کن عزل بعدي وصك على لی فاید الخيال ويا خليني أنسى هواك وأنسى دموع صفين منظومة عالخدين فيها أمل إياك خذ الخيال ويا خليني أنسى هواك وأنسى دموع صفين منظومة وما عن خدي فيها املوا ايدك يا اللي انت خدت الخيال انا وحشني الجمال يا اللي انت خدت الخيال انا وحشني الجمال هعمل بطيفك كتير كان عزو البعدي وصك على بابي فايت خيالك ليه ليه فايت خيالك لي فايتني ليه حايت في ليل مالوش آخر تليت عاهدنا عليه كان عزو البعدي وصك على بابي خيالك ليه ليه فايت خيالك ليه طول <متصفيق> ما الخيال بيعود بيعود طور الأمل موجود موجود والقلب ملت فرح ويتهانا والشمل وش حدود يالي انت فت الخيال هلا وحشن الجمال يالي انت فت الخيال هلا وحشن الجمال, الجمال هعمل بطيفك ايه ايه كان عزل بادي وصا كان بعضي فايت خيالك ليه ليه فايت خيالك ليه فايتني ليه حايت في المال وشاهد اللي تعاهدنا عليه كان عزل بادي وصا كان بعضي فايت But I